قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام ما يشركون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيله الدال الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم وبركاته. وصلاحة. وصلاحة. وصلاحة. مرحبا بفضيلاتكم لحلقه جديده آه. اهلا آه. وسهلا بكم آه. مشاهديكم مستمدكم احمد الله فيك وتستمروا الرحله مع الصفوة آه. لكن آه في قراءتنا المتواضعه للتاريخ و... ورصد صفات العظمه للشخصيات التي اثرت في مجرى تاريخ البشريه نجد أن الكل يشترك في مجموعة من الخصائص المحددة، بيد أن البعض يتفرد في بعض هذه السلوكيات والشخصيات والجوانب المضيئة بما يضع إطارا عاما لما يجب أن تكون عليه الصفوة التي تترقى في مدارج السالكين. يعني يعني أنت إذا لاحظت أن رئيس مؤسسة أو وزيرا نابها عندما يضع وكلاء الوزارة أو مديري الأقسام والإدارات فهو يختاره من النابهين من ضمن العاملين في المؤسسه في المؤسسات يختار أرقى الناس أفضل الناس شهادات أكثر الناس خبرة أكثر الناس عقلا بهذا المنطق نعم. هذا اختيار البشر مع البشر ومن البشر فما بالك باختيار رب البشر الله فهو الله سبحانه وتعالى يخلق من يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، إن الله اصطفى إذن هو اصطفاء الهي فتخيل أنت من يصطفيهم رب العباد ان الله اصطفى اذا الاصطفاء من الله بالله. فلما اصطفى هؤلاء النخبة كان كل واحد فيه فيهم فيه جانب مضيء كبير من جانب العظمة من تلقاء نفسه لا من فضل ربه من فضل, من فضل الذي اختاره يعني هذه نقطة نودة مع صديقاتكم ولا اود اطاله الكلام فيها هؤلاء أنبياء هم بنعوا على عين الله واصطفاهم رب العباد بمواصفات خاصة فيهم ووضع, في ووضع فيهم هذه الملكات فلما وضع فيهم هذه الملكات صدقت أخلاقهم اصطفاءهم صدقت أخلاقهم اصطفاءهم جميل, جميل, جميل فأخلاق يعني مثلا تنظر من بعيد تبهرك يعني قضية الصبر عند أب الأنبياء نوحي أو كبير الأنبياء نوحي أب الأنبياء سيدنا إبراهيم تأتي إلى أب الأنبياء أو الخليل فتبهرك الرقة والحلم والأناه لا تجد منهم كلمة نبي عندما تجدف إلى الملكين الرسولين النبيين تجد فيهما ما؟ سيدنا داود والسليمان عظمة تواضع الملك أه صحيح وليس عظمة الملك لا. عظمه التواضع لله لمن بواهم هذا هذا مفضل فضل الله هذا, هذا مفضل فضل الله هذا هذا عندما تنظر الى الكريم عليه وعلى مسبة السلام ونحن قد فرغنا الجمعة الماضية من قصته او من, ال من المعيشة معه في بعض جوانب حياته لا. تجد الزعامة والقرار وقوه الشخصية والقيادة ثم ان رفع يديه في اخر الامر رب اني لا املك اذا نفسي واخي بيوريك عظمة المستسلم لربه. جميل مع سيدنا عيسى سيدنا عيسى في ويشة نظر الخاصه هو صاحب شريعة الحب شريعة الحب او شريعة المحبة لا. آه. لان كلما ذكر عيسى امام او كلما اطلت اشراقات نبي الله عيسى امام عيني وانا اقرا في تاريخه او اتصفح كتاب الله عز وجل استشعر يعني ملكا يسير على الارض لينشر السماحة والخير في هذه, في هذه البشرية لان العجيب انه لم يستطع ان يعالج الاستبداد السياسي ولكنه عالجه بخلقه وشروخه وتواضعه ومحبته كما قال الشاعر يطعن السيف بوردة جميل, آه يعني, جميل آه يعني اه يعني استطيع ان اتمثل روح الله عيسى بهذا المنظر هو مكث نبييا ثلاث سنوات لكن الثلاثين سنه الماضية من منذ ان ولد وتكلم في المهد الى انبوعث وهو في الثلاثين الى ان رفع وهو في 33 تجد إنسانا لا يمس إنسانا بسوء وإنما لا يمس الناس إلا بالخير وعظمة الإسلام وعظمة ديننا لأن هذا هو ديننا الحق أن يظهر عظمة هذا الإنسان وأن يفرد لأمه سورة كاملة ما أفردها لأم المؤمنة خديجه ولا عائشة ولا حفصه ولا حد من اهل البيت وهم قدوتنا واسوتنا لكن أفرد القرآن سورة خاصة لأم لأم الواحد له سيدة مريم نسيدة مريم مريم ولذلك تأتي للغير وتقول له نريد أن نتحاور فتسأله سؤالا هل أنت مقتنع بمحمد بن عبد الله يا خلنا أقوله عتبنا على غيره فبأي حديث نتفق على أي حوار نتفق فيسقر في ديننا ونشعر بعظمة ديننا أنه يعني يبجل ويحترم هذه الإنسانة العظيمة ويضعها النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن أربع كبريات نساء التاريخ ما قال أمي ما قال فلانا ما وضعها هي وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون وخديجه وخديجة وفاطمة إذن لنشرع الحوار مع فضلاتكم حول سيدنا عيسى عليه آه. السلام وعلى بينا عبدالله السلام والسلام محاولين استجلاء الجوانب الهمة في شخصيته والتي جعلته من الصف وحتى نقتفي أثره ونتمثل بما قاله في قومه وما صنعه فيهم والعلى المدعين لاتباعه من الذين يترأسون اليوم العالم الحر يعني يقال إن بوش عندما يركب الطائرة يفتح إنجيل ليقرأ بعض آيات أنا لا أدري أي مشكلة يقرأ فيها هل هناك نسخة في الانجيل قال فيها روح الله يعيش اقتل واذبح واستعمر وشد الناس و و و و وعمل 762 مليار دولار لتدمير العالم يعني انت تريد ان تدمر الارض والقمر والمشتري وزحل والمريك هل هذا في الكتاب الذي يقرأ فيه على متن الطائرة <تصفيق> يعني <تصفيق> هذا سؤال نسأله لمتخذ القرار ربما نتلقى إجابة عليه في قابل الأيام نشر الحوار مع فضلاتكم الكرام ومستمعينا الأعزاء في فكر الدهاء الإسلامي الكبير فضلات الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نشرع في الحوار مع حضرتكم حول سيدنا عيسى عليه السلام حول الجذور التاريخية ودعوته كنبي ورسول ومن هم الحواريون وكيف أثر في قومه وإلى ما انتهى به الأمر وماذا يقول أتباعه اليوم وكيف لنا أن نتعسى بما قال في قومه وما ورد إلينا في الإنجيل الصحيح وكيف صورت آي القرآن الكريم حياة سيدنا عيسى وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساطة البحث فأصدقوا في ونعود كونوا معنا صفوة السيدين الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومستمعينا الأعزاء ومعنا مرحب بضيفنا الكريم، أديال إسلامي الكبير، فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عومن عبد الكريم. في مرحبًا بكم. مرحبا ويعني كنت عادة سؤال في بداية هذه الحلقة ماذا يمثل سيدنا عيسى لفضيلتكم تحديدا؟ يمثل لرسالة التسامح التي يعني هبط بها جميع الأنبياء وتمثلت خصيصا في روح الله عيسى المتسامح. ما رأيناه أغضب إنسانا ما رأيناه أسائل إنسان ما رأيناه يعني سبحان الله يعني بدرت منه بادرة تشي بإغضاب الغير ولعل يعني يعني سيدنا عيسى يمثل يعني جدار كبير من جدران بيت الإسلام الكبير الذي قال في صلى الله عليه وسلم إنما مثل يمثل النبيين من قبل كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة فيه فجعل نشى طوفونا ويستحسنون بناء البيت ويقولون لولا لو وضعت هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم تواجه من الرسول لأن لا. كل نبي متواضع ما رأينا نبي يعني أي دعية إلى الله رأيت في صورة المنظرة أو يريد أن يتعالى سواء بعلبه أو بما أوتيه فاعلم أنه لا يصح أن يصح أن يكون طويل بعلبه والله هناك دعية يعني تسير خلفها بودي جارد. يعني أنا أرى الله أعلم أن يعني ربما يعني ربما نحن <تصفيق> نريد هذه داية. ليست من أخلاق الدعاء الثانية. الدعية الدعية إلى الله إنسان ليست له عداوات مع أحد. وحتى إن عداه الغير نتيجة مرض في أنفسهم لأنه إن عداه فيعادي سكرت الدين فيه لأن الدعاء إلى الله ماذا يمثل؟ الدين أدين فإذا فإذا خلاص أسير بالعكس أنت أيها الداعية إن عاد ذاك أحد لمرض نفسي أو عض أو إلى آخره لسببنا أو الأخيرة. لسبب أو لأخر فاعلم أنك المنتصر لأن إنما يعادي رب العباد بس. لا يعادي شخص الدعوة. لا لا لا يقتلون البدين يأمرون الناس بال بال بال الناس بالخير ماذا تظن بال بال بال بال بال ليس إلا يعني طبيبا عند مرضى جميل من خلال تجوالنا وتتوفينا مع صدياتكم في قصة سيدنا موسى وجدنا فيها شدة وقوة وبعض الغلظة من جانب بني إسرائيل وكان في سيدنا موسى أصلا شدة أيضا طوية حتى تتجلى في دعائه والتوراح لما نزلت كما تفضلتم كان فيها شدة وقسوة بعد هذا كله لا بد أن تأتي رسالة فيها لين وفيها هدوء جانب وفيها اريحيه فكان, فكان الجزء الثاني من التوراه وهو الانجيل كي يخفف من حده ال ال يعني الاوامر والنواهي التي في التوراه والانجيل اسمه الخبر السعيد او البشاره هذه ترجمه الكلمه الانجيل بالماذا باليونانيه باليونانيه تقريبا اليونانية. لان اليونانيه ونظر فيما نزل باليونانية لان اليونانيه كانت سيدنا عيسى يجيد اليونانيه والاراميه والاشوريه والعبريه وكان يجيلها هي الفقهه فكان عنده تعدد اللغات هذه لأن هذه ملكات الله عز وجل يعني انسان يتكلم منذ ان ولد فماذا يعني كيف تنظر أنا. يعني علمه ربه ونام بالله طيب من المفارقات الغريبه لبعض البشر ان نجد مثلا معجزه كما قيل ادم يخلق من لا شيء حواء تخلق من ادم وخلق منها نفسها سيدنا عيسى يخلق من أم لاب، وهذه كانت مفارقة غريبة لكثير من البشر، بل البشر آنذاك وقت سيدنا عيسى. فنود نظرة تاريخية من فضيلتكم على جذور سيدنا عيسى قبل ولادته مع أمه السيدة مريم. هو ولن هو يعني تستطيع أن تقول أنه بين وبين سيدنا سليمان سليمان, سليمان هو الجد الأعلى. سيدنا سليمان. ابن داود اه اه يعني ااا سبعة عشرة أبن هو حفيف عشر. هو سيدنا موسى بعد سيدنا سليمان. نعم سيدنا إحسان من نسل سيدنا سليمان. نا. تمام كده. تمام من ناحية الم... من ناحية ال... ال... ال... ال... ال... ال... النسل البشري أو ال... ال... التاريخ ال سبعة أبن تقريبا تقريبا. يعني. ووسيادين وقت... تقريبا. وقت وبينه بين سيدنا موسى 400 عام. قليل. آه يعني من أربعة عشر على على خلاف في مولد سيدنا إسحاق لا. يعني سفرة على خلاف. نعم. لكن هو جده الأعلى سليمان بن داود عليهما وعلى سائر أسرته. وبعدين هم من هذه أمه أصلا من الفرع المصطفى السيدة ماري. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ها آل عمران هذا قطح سيد سيدا ماري. يعني اولهم من من اين اولهم سيدنا من سيدنا موسى ابن مسأ... مسأ... عمران لا لا لا لا, لا, لا. لا. يعني هو سيدنا موسى ابن عمران بس هذا لكن جده الاعلى غير عمران هذا غير عمران, آه عمران. آه نعم, نعم نعم سيدنا داود من آل عمران نعم نعم وسليمان نعم سليمان الى نعم. سيدنا, نعم. سيدنا عيسى. هذا يعني في من الانبياء المعروفين لدينا سيدنا داود سيدنا سليمان سيدنا عيسو نعم نعم و مريم تمام نعم فاذا ذهبنا الى التحقيب التاريخي تعالى الى سيدنا زكريا او تعال الى سورة البره احنا ما اتفقنا في الصفوة بس معذره كابن الفاضلات والكلام الاصطفاء انا لا اسال عن يفعل يفعل سبحانه وتعالى الله لكن الاصطفاء الله سبحانه وتعالى ل ابينا ادم فيه فيه منطق لسيدنا نوح فيه منطق لسيدنا ابراهيم فيه منطق لان الانبياء كثر من من بعده اما يعني ال عمران فيهم قله سيدنا داود وسليمان لا لا, لا لا في نقطة في نقطة يعني ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما والرسل أه. الذين لم نكلم عنهم كما ورد عند العلماء اكثر من الرسل الذين كلمنا عنهم يعني هنالك رسل ما علمناهم تمام تمام لان يقال ان في بني اسرائيل كان يرسل اربعمائه رسول في دفعه واحده الله اكبر أعلم بقصة الامراض طب هنالك حكمة من عدم قصصهم؟ لأنهم ربما يعني كانوا يتكاملوا عند عند إيه عند شرع معين يعني يتواكب عشرة أو من والرسل على رسالة معينة. يعني ما ذكر في القرآن الكريم خمسة وعشرون. خمسة وعشرون نبي. هم هم صفوت هم هؤلاء الذين ذكرهم رب العباد على وجه الأرض. لكن التاريخ يذكر مئات من الأنبياء آلاف. لكن نحن احنا, إحنا وقفون عند كتاب الله ولا ندخل مزالق التاريخ التي لا. ربما لا ندر من كتبها. صحيح. صحيح. ندخل إلى سور. إلى مرح. لا طيب. بأس. وأنت أنت تتكلم عن الاصطفاء مرة أخرى. لا. والله يحب <تصفيق> هذا لو تحب هذا الاصطفاء يعجبني إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين لا نسأل لماذا لأن الله اصطفاه لأنهم يستحقون هذا الاصطفاء يقول يا عندك كذا ولد خمسة من الأولاد لكن عندما ترسد إلى عمهم قابل طبع الشرس ترسد ولد فلان خليم عندما ترسل الى خالد من المهذب تبعث البنت فلانه انها مهذبه الصداع تمام ولله المثل الاعلى ونعم. عندما يرسل الى بني اسرائيل ياتي هذا الشخص القوي سيدنا موسى فلاخرج طائفة شبه مطيعه يرسل الى سيدنا عيسى وهكذا يعني يعني م. م. م. اذا كان في البلاغه مرعاه مقتضى الحال فما بارك صحيح. فما بارك بالرساله هي مقتضى الحال اذا دلفنا الى سوره مريم تبدأ تأهد 29 صورة بحروف مقطعة كافها يا عين هذه هي أيها العرب أيها المسلمون أيها الناس يا من وصلتم إلى حد الملاء هذه حروفكم منها هذا كتاب المعجس ذكر رحمة ربك عبده ذكري صورة بهذا المنطق دخولا في الموضوع مباشرة قلنا من قبل إذا ذكرت الصفه وبجوارها الاسم تختلف عن ذكر الصفه دون ذكر الاسم نوضح من خلال نوضح هذه الآية. يعني, يعني يقول ربنا ذكر رحمه ربك عبده زكريا زكري. لكن يقول عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من عبده هذا ما قال محمد ولكنه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اليس الله بكافه عبده بلا سيدنا محمد عليه, علي عليه الصلاه والسلام انزل الفرقان على عبده عليه الصلاه والسلام ليكون للعالمين نديره بعدنا والله الفرق بين عبده زكريا وعبده فقط ممارك بدون ممارك وانت عندما تسمع عبده صحيح تسمعها <تصفيق> تماما للرسول عليه إلى, الى المصطفى الخاص صراحه يا ترى خبابك او يطرق بابك اترق لا. الباب لا يطرق اترق <تصفيق> <يطرق> بابك دبل... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا. فتقول لولدك من قل عمي إذن جاء عمه اللي وصنه أبيه عمه شقيقه اللي يجمعه مع أبيه جد واحد يقول عمي عمر رجل في مقام عمي وليس عمي الحقيقي ليس عمي الحقيقي آه. في, في الأرياض عندنا في البلاد يقول أبويا فلايا أبويا فقط والأبي أبوه أبو الذي أبو هو امتسب إليه ولله المثل الأعلى. عندما يقول عبده زكريا غير ما يقول عبده لأن العبودية الحقيقة ما تحققت إلا في شخص محمد. الله الله يعني ما أي آه آه. ما, الله. ما تحققت العبودية. ولهذا جردها من أي وصف أو صفة. سبحان الله. وعدين دائما كل الأنبياء. يعني الكلام الى نوح الكلام الى يا داود يعني يا يحيى يا <تصفيق> يا ايها النبي يا ايها الرسول لكن قال محمد بالقران الكريم ما ما سبحان الله محمد رسول الله لكن ما نداه به يا محمد, محمد, محمد لا, لا لا محمد رسول الله وما اقسم بحياتي وبعمر احد الا بعمره صلى الله عليه وسلم لعمرك انهم لفي فكرتهم نعمه ولذلك لا لا لا بحياه بشر لا. لا لا الا بسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وما ناداه باسمه لا, لا لا لا يا ايها النبي يا ايها الرسول يا المدثر يا ايها المزمل سبحان ذكر رحمة. رحمه ربك عبده ذكر هي بدايه صورة تعطي يعني هذه الاضواء الضلاليه او لا مش أضواء الأضواء النورانية لان الاضواء ليس فيها ظل نعم في قضيه الرحمه من بدايه السورة لاننا داخلين على نبي من انبياء الرحمه سيدنا زكريا نبي نبي رسول نبي ورسول نعم نعم في بني اسرائيل في أجل. بني اسرائيل بني مشكله كبيره هو أخذ من اول شوف يعقوب اسرائيل الاسافي إلى سيدنا عيسى وقولت لك من قبل ان عيسى عليه, سيدنا عيسى عليه السلام ورد من غير اب لأنه عاقمت أرحام بني إسرائيل أن تأتي بأب صالح ليأتي بنبي صالح فتولت السماء ذلك يا لطيف يا لطيف سنأتي ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خطفية طب ولماذا لا ينادي ربه نداء ظاهرا لأن الأمر الذي ينادي به أمر يعني لا يعقل عقلا أمر يعني, يعني خارج سدود العقل وهو وهو أنني قد كبرت وهنا العظم منا شعر سوشان والمراء عاقر وانا اريد درجان ف... فهو يخفض صوته. يعني صوته لبعد ليه يعني لا يا استاذ لان هذا كلام اذا, إذا قال يا اخي تكلم اخي كادوا من مضبوط يعني مضبوط مع <تصفيق> كول... دا... معقول هذا الكلام قال ربي ولما يقول قال يا ربي قال ربي ليه قريب سبحان الله. لا يحتاج لاحد يكون ربي اني وهن العظم مني قالوا يا رسول الله فرضه. اقريب ربنا فنناجيه أم بعيد, بعيد فنناديه لو قريب نخفض الاصوات لو بعيد سبحان نوع الله نعرف سبحان الله ف... واذا سألك عبادي عني فاني قريب يا ابا بكر لماذا تخفض صوتك ابو بكر يصلي الوتر ويخفض صوته قال اسمعت من ناجيت يا رسول الله انا لناجيتك سمعا وانت ابن الخطاب لم ترفع صوتك قال اوقظ الوسنان واطلب الشيطان فقال يا ابا بكر ارفع صوتك قليلا يا عمر اخفض صوتك قليلا قال اهل العلم اراد ان يخرجهما من مراد انفسهما الى مراد الله ورسوله العباده مش على كيفك الله في منهج. درس الجميل. في منهج يعني انت تخفض وانت ترفع أرفع. لا انت يا رافع صوتك اخفض قليلا ويحافظ على صوتك لا يكون للعبد مراد مع شرع الله الا شرع الله ونافع بالله يعني وما كان له ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أيقول يكون من خيره ومن خل ما للاختيار لكن ما خلاص سبحان الله ربي إني وهن العظم مني وهو أقوى شيء في الإنسان طيب إذا كان العض وهن ما, البقي... ما البقيت لا أقوى. وهو أقوى العظم له أقوى شيء صحيح صح. سبحان الله واشتعل الرأس شيبة يعني خرب يعني على مثل إيه كيف خرب ولم اكم بدعائك رب شقيه هذا تملق الداعي وتملق العدد الى كرم المولاة يعني تملق الى الله بانعامه لا مش الثلاثة اللي دخلوا الكهف وعند يتحببوا الى الله بالاعمال الصالحه صحيح هي هكذا صحيح هي هكذا سبحان الله واني خفث الموالي من ورائي الاتباع انا لما موت خلاص ينسوا الرساله وينسوا العقيدة فانا حيث يعني حد من يرفع العلم أسوأ شيء أن الداعية لا يجد من يخلفه أو لا يجد من يحب أن يتتلمذ عليه الدعاء الآن يحاربون بعضهم البعض ويولقون الأبواب والطرقات في وجه بعضهم البعض لا, لا لا أرى دقيقة فهو لا لا لا لا لا لا أعرف أولا الدعاء وما نسمع على شاشة الفضائيات وبالصحافة وبالميديا عموما يعني تشيب لها رؤوس الولدان والله انا انا لا اعرف هذه الميديا هذه لكن امام الذي الذين يتحدثون عبر شاشات التلفزيون شوف انا انا قسمت لك الدعاء قسمين من قبل قلت لك داعية عامل وعامل دعايه خلاص <تصفيق> الداعيه العام ده يتوا يعني يتوافق يتوا يتوا يتوا يتوا يتوا مع اخي او يتكامل مع اخي لان احنا اجزاء وعدين لا اظن ان انا شخصيا لا انا نوضح نوضح المشاهدين عامل دعايه بالله ده بالله ده عم ده عم ليس عم دعية عم يعني هو عمل رفيع يعني هو عمل فيها هو يدعي يدامي <تصفيق> يدعي <تصفيق> عمل <يدعي تصفيق> <يدعي تصفيق> <يدعي تصفيق> يعني أنا أقول أن أي دعية إلى الله سبحانه وتعالى يومما أنا استشعش أنه صار عادما فقد بدأ يظهر جهده ويتناقص علمه أنا في هذه السن وبعد هذا اليوم أنا طويل بعلم أحبه على مدار الدعاه الكبار كي أتعلم وأظل هكذا إلى أن أموت ويظل الرجل يتعلم ويتعلم فإن ظن أنه علم فقد بدا اجل واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراه عاقرة يعني ما وضعت من قط ما حملت من قبل سهب من لدونك وليه طلب يعني يرثني يرثني وده قد النجار يعني ما عندوش كم مليون ولا كم مليار هل قالت كتب التاريخ كم سنة يقال انه كان عنده ستة سنه الله اكبر وله 80 سنة. ولم ولم تحت من قبل وانقطع الدوره يعني ما فيش اي نوع من انت انت لكن لكن ربما يكون داع على غرار سيدنا ابراهيم حينما بشر مثلا والله بلغوا القصص اصبع اصبع الزاويه النقطه حرج على فضل الله ابدا لا لا لا الله ان فسالته عظيما فسال عظيما ده بيعمل ايه ما انت تطلب من ربنا ايه عايز إيه؟ عايز مكان في الجنه ولا أنا عايز نفردوس القاعده عايز كده صحيح الله هو هو مش اعرابي قال يا ابن الخطاب اليك عني هل تعطيني من بيتك او من بيت ابيك انت بقى لك انت انا بس رب الرسول هل استجدت ربك فانت انت ايه دخلك انت في الموضوع لا فانا عايز أقولين أقولين أن اقول أن, ان لا حرج على فضل الله وذاك واحد يقول لي والله انا يعني احنا مذنب كثير الزنوب معقول احنا لو سألت ربنا يا سبيب لي الله ان كنت طائعا وقلت يا رب قال لك لبيك يا عبدي وان كنت عاصيا وقلت يا رب قال لك لبيك لبيك لبيك يا عبدي يا انين المذنبين احب الى الله من زجر المسبحين المعجبين سبحان الله. سبحان الله لان يكاد يا رب رجائي فيك مع الذنوب. يغلوب رجائي فيك مع العمل م. يعني انا وانا مذنب عندي رجاء فيك يا رب اكثر من رجائي مع معك لانني في العمل اعتمد فيه على نفسي وانا بالقافة معروف اما في الذنوب فانا اعتمد على عفوك وانت بالجود موصوف ها كدر عبد اياك الشيطان يجي ويقول لك عم عيد استحي انت بالعكس بالعكس سبحان الله ايه ربنا ولوالذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله, الله فاستغفروا للذنوبين ومن يغفر الذنوب الا الله هكذا رب العباد ربنا ماذا حدث والكاظمين الغايف ماذا قال والذين لم يعتظمون والكاظم صحيح لابد ان ان دي ملكات انسانيه صحيح. فالانسان لا لا تقهره ذنوبه الا يسال ربه حتى قالوا لا وهذا هذا خطر وذلك العلماء اللي هو الواحد لما يتوب يذكر ذنوب السلف ولا لا يذكر فانقسم العلماء على رأيين فطلع رجل كده الجماعة علماء قاعدين يعني لا لا لا لا خلاص لا نذكر العبد خلاص أنا وتنقلا كيف مناسب يذكرها فورا عشان ما لا يعجب بالعمل الحال قام رجل من العوام قال العبد في ساعة المعصية كان مع الله في جفاء في جفاء صحيح فلما تاب إلى الله صار في حالة وفاء عنده ايه وفاء وذكر الجفا بعد الوفا جفا الله سبحان الله ذكر الوفا بعد الجفا ذكر الجفا بعد الوفا جفا ما ما يذكر ايش لا لا خلاص سبحان الله بالعكس هذا هو... هو شال ال... شوف عمليه ما حتسيئات وضع مكان حسنات وبعدين تنوانس الشهود الذين سوف يشهدون عليها وقتها تعالوا اذكر اكبر من هذا يرثوني ويرثون من آل يعقوب أنا هو السلاله هي واجعله رب رضية هذه أرجو أن تكون دعوة من الأب والأم للدعاء للأولاد أن يكونوا من, من هذا النوع أن يكون رضية. الولد والبنت رضية من الرضي قال الذي رضي عنه ربه ورضي عن الناس ورضي عنه الناس فصار من سدة الرضا يوزع الرضا عم من حوله والله يعني يعني منبع رضا منارة رضا جميل بشاحن رضا ستميه ما يفعل وجعله رب رضية يا زكريا انطاوت للقليل ان نبشرك بغلام مش نبشرك بحمل لا ده في حامل وفي ولادة ولادين في الحي ويكبر وغلام اسم هو اسم اسمه اسم يحيى لما جاء له من قبل سميه هذا اول اسم في التاريخ اسمه يحيى اسمه يحيى ما فيش يحيى قبل ذلك ابدا اول اسم سبحان الله ما فيش تسميه له وعشان ربنا سماه يحيى لما يحيى تحديد اه لانه طب يحيى يعني لا اسم ولا فعل يحيى لا يحيى فعل واسم في صورة فعل تمام زي, زي زي احمد زي ويشكر من كده ف... ف يحيى طب اذا طب ربنا سماه يحيى طب إنها كميتون وإنهم ميتون طب كيف أحياء يعيش يردق الشهادة والشهداء عند ربهم أحياء أحياء بس ما تشهد ما تشهد واحدة ما رفعة كما تقود بعض الفيحة. لا لا لا ما تشهد لا لا قطعت راج يعني فتنة كده راح لقيته وقعدت الملك يعني يعني إذا أردت أن تزوجني ائتني ب ببراسي يوحنا هو سيدنا أحياء يوحنا يوحنا المعمدان هو يسمى عندهم هكذا بالعبريه عبر بالعبريه في تاريخه بالعبريه اه اه هو يحيى سيدنا يحيى اذا قرانا عن يوحنا المعمدان فهو سيدنا يحيى هذا هو الاسم زي أبرام. هو ابراهيم هو سبحان الله يعني احنا بنحرف الاسماء يعني ده بعد سيدنا عيسى هو يحيى هو سيدنا يحيى طب احنا مش مش بنحرف دلوقتي ولا آه مش لغتنا م. الجميلة حرفت نحرف لغتنا وهوتك عبدها و... وماتة سبيوه محصورا وماتة من كلمة حتى <تصفيق> علينا احنا انا علينا بقى نحن، أنا تشاكر، ان احنا هنتشاكر نتباكر ايه صحيح هتبي نازرة يارت اللغة انا واحد يقولك ايه انا مش فاهم عليك مش فاهم عليك علي مش فاهم منك العلودة هتلك فاهم عليك فا يعني فاهم علي وهلا فيك طبعا سليفي عامل لي هذه افا والله هذه يا زكريا ان نبشرك بالغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميه هو خلاص اخذ ما يريد حققت رسيبه دعوه لحد هسه فلرب ان يكون لي غلام <تضح> لم تكن هذه اجابه لدعوتك هو يعزه قال ابراهيم او لم تؤمن قال بلى ولك عايز ايه عايز اطمن قرب بفهره معقول زوجتي العاقر دي كبيره السن تحمل وانا في هذا السن بعدي صرت اب وولد لي ولد واسم يحيى ويصير غلام عايز يتاكد قال ربي انا ربي يا قال ربي ان يكون لي غلام وكانت امراهي عاقره وقد بلغت من الكبر اتيه سيكون الشيخ الشعراء ستطلع عليكم وانت مرة معه في السيارة فغالي عمر ابني ما كنت افهم كلمة ملاغته من الكبير العتية ابدا في كتب التفسير ولا فتح لي بشيء انا هي عتية يعني شديد الرياح عتية يعني ايه عتية شديدة قوية لند انا وصلت يا ابنة للشنة الثمانين اهو عبرت الثمانين وانا بلاغته من كبير كيف كبير عتية العاتية والشديد صحيح. فكيف ان انا ضعيف انا صرف ضعيفة شو بقول انت بتنسيفني كيف شو بقى عليه عليك ازاي لا فكيف. توجد عتيها تماما فين عتيها؟ الى ان فت فتح عليه بان كبري ومرضي هذا قهر الاطباء والدواء والعلم فصار الكبر عاتيا على الصد والعلم والدواء الله اكبر وهذه مفتحات الله لقد بلغت من الكبري العتية. طب عتي يعني ما أعجز الأطباء عن علاجه فأصبح عاطياً لكن العاء الشديد القوي بس في الكبر ليس فيه قوة لكن عطبه هذا أعجز أعجز, أعجز علاج علاج قوة الطب, الطب وقوة العلم وقوة الله نفهم فهمي الأفهم بلغته من الكبر عاطية أي شيء وبعيداً في الكبر بنفس ب... ب... قضية طب قد يكون هذا ولكن عاطي العاطية هي اللي قد يفهم عاطية صحيح, صحيح. عافية. صحيح. شديد ما ما ما ولذلك كان الإمام إذا في الكشاف يقول إيه يفسر الذين نحنونا العرشا ومن حوله يصدقون بحمد ربي ويؤمنون به يؤمنون بالله لا ناس قال قال إذا مغشى في الفتوحات لما ربنا يفتح لعباده قال الإيمان يكون بالغيب الإيمان يكون هو يفعلون لك أنا أؤمن أن محمد خالد أمامي ده مش إيمان صح شهادة صحيح. انا اؤمن ان اولادي اللي في الاستوديو الان يصوروننا والمخرج موجودون. موجود فالايمان يكون بغيب اذا حملة العرش ما رأى رب العباد عز وجل سبحان الله ما يؤمنون به حمره العرش يغفر وبلبع البعض ان حملة العرش دول يعني لا قرب مكانه لا قرب مكان ان الله لا يحد له مكان ولا زمان فأقول لشايس رحمة الله ويوده وشوف يا سيدنا الشيخ إذا محجر لماذا أقول فيك الساب يقول لو لم يقول في العلم إلا هذه لك فتة. سبحان الله تقدير التقدير بعين مؤمنين فاصل قصير ونوصل لسماعي أرادكم مشاهدينا الكلام مستمعين للأعزاء فاصل ونعود كونوا معنا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومع نرحب بضيفين الكريم الديان الاجتماعي الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور أمور عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم <مستش> مرة, مرة, مرة, مرة أخرى ونكمل رحلتنا مع سيدنا زكري يعني, <مستش> يعني مع كلامنا عن الصفة هؤلاء هم الكبار عشان <مستش> طيب طيب <مستش> <مستش> قال <قي> <quare> ذلك قال ربك هو علي هاي ومن <وس anci> الذي قال الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ هو يتعجب يا ربي كيف ان, ان, ان, ان, ان, ان ارزقت بغلام او طفل وان امرأتي عاقر وانا بلغت من الوحي يعني هو في وسطة بين سيدنا زكري وبين الله عز وجل الوحي اه, اه سيدنا جبريل سيدنا هو امين وحي السماء دي مهمته رئيس الملائكة امين وحي السماء نعم ويكره اليهود من كان عدوا لا لجبلدة ومثله فأفر لنا قديدا عدا إنه يفضح أخباره أولا بأول رسول الله هم عدا الخير صحيح الله يرضى ذلك قال قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبله ولم تكن شيئا لا إذا انت أين كنت هذا سبحان الله صحيح سيدنا سيدنا عايز أطمئن بالطبيعه البشريه العاديه قال ربك عندي آية انا عايز علامه على, على ان زوجتي حامل طب الزوجه الطبيعيه لما تحمل فيها علامات صحيح يجيلها عزك الله وبعدين وممكن الدوره تنقطع وفيها شويه علامات معينه طب المراه العاقره اللي بلغت الثمانين سنه هتعمل ايه ايه العلامات هتتدلع ما العلامات ما ما أي على أليست نفس العلامات؟ لا مفيش فيش ما فيش عندما ما هيخ فات تركت تاريخ النساء صحيح تاريخ النساء صار وراءها آه من 40-50 سنة خلاص النساء موضوع فبالتالي ط طب طويل علامة ها أنا عايز علامة قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية ألا يعني يعني يحتبش سيدنا ذكري عن الكلام فلا يستطيع أن يتكلم فارسله خلاص ويقال في كتب التفسير ان زوجة زكريا كانت تلقره كل صباح زكريا والنعم وان ما حدث الحمل بعد سبحان الله عايز اطمن كمان <تصفيق> اه <لا تصفيق> اول يحتم... بشيء نعم لا لا, لا. هو شعور ام نحتفظون زكريا هذه ايه ايه بصراحه لكن هي ما شعرت لا لا لا تشعر ولم تعمل ولا, ولا, ولا, ولا الم حمل ولا غيره سبحان الله سبحان لا. الله لا. لا اذا كان الولد الصالح امر يقول والله ما شعرت بتعب حمله وفي ولد يقول لك من الساعه ما حملت به والامراض والعياذ بالله ما تعمل نسال الكتاب يقرأ من عنوان من المهم قال رب اجعل لي ايه قال ايتك ان لا تكلم الناس ثلاث ليال سويه فخرج على قومه من المحرام فاوحى الى اشار اليها ان سبحوا بكره تبع يعني اذا ده دليل محراب وذكر وصلاه وآية هي كلها كده على بعضها سبحان الله في تنظير في العمران قال رب عندي ايه قال رمزه قال آياتك أن تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزه هنا ثلاثه أيام تساوي اليوم في اللغه هو النهار نعم صحيح تمام طيب الليل في التاريخ يسبق النهار السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما يعني الظلم الاول فالليل يسبق تمام فثلاث ليال الليالي تاتي في مريم مريم مكية وثلاثه ايام اليوم اللي هو النهار اللي في العمران العمران مدني فوافقت الليالي مريم ووافقت الايام والنهار العمران لا ت... ما ترى في خلق الرحمن يصدق اوله اخره ولا يكذب اخره اوله هذه عظمة كتاب الله ونعم بالله ونعم من فخ... فخرج على قومه من المحراب اذا هو رجل عابد عاكف سبحان الله وبحمده وبعدين تطول الايام هو القصه القرانيه كده ما فيش بقى و واتكأ عبد المعبود على جنبه الايمن وغمز بعينه وناوى ان تناول وقوة... صفحات صبعت الدماغ وبعدين عبد المعبود عمل ايه وتمر الصنون و... وتمر الصنون وتابع عبد المعبود و... <تصفيق> وما شعر عارف... اي كلام طبعا وانا فاضي وما عنديش وقت لا ما احنا وقت له لكن القران شوف انسبحوا بكره مع يا يحيى خذ الكتاب بقوه ما قال بأس ثم حملت في تسعة أكثر وتحققت برب الله واستراح زكريا وهلل وكبر وقال و... يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكمة أو واضح أن يا حيا هذا كلي فمبكرة مقدس مبكرة من دون العشرين ما شاء الله دون العشرين دون ما شاء الله يعني اكتمل هذا اختيار الله عز وجل الله. سبحان الله الورد زكريا ماذا يعمل كان متجارة. متجر. آه. سيدنا يعني. فداه كان يعينه. كم في نبي بيعمل؟ كلن بيعملوه. مفيش نبي كان عاقل. النبوة عمل في حد ذلك ولكن كان يعمل. والله أن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. رام معه عني كان شو زيدنا داود؟ الملك. مم. ها؟ يعني ما مش بيشتغلش نبي. لا. سبحان الله. بشتغل نبي. لا لا لا لا لا. لا, لا المرحلة. سبحان الله. آه. مهنة عنده مهنة. آه. لذلك سيدنا ابو بكر يوم لتوليته الخلافة واخد الكيس والشوال على الجوال على كثبي وراح السوق عمر امسك الى اين <تصفيق> <تصفيق> اتمنعني خلافتكم من تجارتي قال عمر الله الخلافه الخلافة المسؤولية ماذا اصنع اولادي قال له ونعمل لك راكبا ثلاثة دراهم. في ماذا كل يوم من بيت المال في اليوم عشان تشتغل خديفة ثلاث درين في اليوم عشر شهر خلاص. وعدين لما, لما بعد السنة غلت الأسعار زودوها لأربع ولما مات رضي الله عنه قال لعائشه ماذا عندنا هذا القربة والجمل اللي بره والراحه قال لما أموت ردوها لبيت المال ليه يا بابا قال حتى تكون خدافة إذكم حسبة الدمج الله أنا حكمتكم لله لا إله إلا الله <تصفيق> لا جمال ولا قطعان ولا اراضي ولا هو بيمر يوم وقال تولى يوم تولى, تولى يسمع البنت صار حلال ابن خليفه فمن يحلب لنا هو كان يروح عند ارمله عندها اطفال صغار وبيتها وما ساموا الارمله يبدو كثيفه ومرصوفه بالبص فكان يروح يحلب لهم الغبوق الجمال بتاع حلاب الأمن ولا حلاب السياسه صار خليفه فلانا يحلب ولانا قال والله ما يحلب لكم الا خليفه المسلمين وكان كل يوم صنه فيجر ويعبي يحلب وكان يقول رغوه ام اصرح عايزين لبن دايت لبن يعني منزوع القرزه نوع نوع حلب ايه كمان يعني خدام وصف. ما شاء الله ما وصفه الذين الذين لما بعدنا عنهم صار هكذا صحيح يا يحيى الخطاب موجه من الله سبحانه وتعالى. ما عادنا نقرأ نبي نقرأ الخود الكتاب بقوة. ما ورد اسم هذا الكتاب؟ لا هذا كتاب, الكتاب هو كتاب هو الكتاب عبارة عن كلها إذا يكون دعوة الى التسامح ونصايا كده نفس القول. ما. ما كان الكتب تشبه القرآن الكريم مثلا في نظمي في صور في آياته. كان حتى كتب سيدنا إبراهيم قرأت الله كانت كانت يعني كانت حكم كلها. ما حك... ما في آيات صور قرآنية لا لا لا هذا كتاب الله الخالق سبحان الله يا ب... سبحان معاه. الله وحنانا من وزكاة وكان تقية حنان الله يحن على زكريا بمن يعطيه هذا الذي طلب لا. لأن الولد امتداد على أولادك الحمد لله سبحان الله بوالديه هذا خطيرة وهو في نبي مش بر والدي بس ده عنوان بعد التوحيد ورسلت التوحيدية البر لأن الوالدين على باب الجنة ان بررناهم تخلنا الجنة ما بررناهم يغلق الباب الله الدخول الجنة مرهون ببر الوالدين الكلام ده كان يعني اتمنى الاولاد انعرف عندهم امتحانات ومدارس او يعني عندهم دراسة ويناموا بدري مبكرا لكن حقيقة يعني كنت اتمنى ان يجلس ليستمعوا متهب قصص يعني الوالدان هما مدخلنا الى الجنة او مفتاح الجنة او مفتاح النار سلم يا رب سلم يا رب سبحان الله ولا بد ايضا أن نعين نحن كأباء وأمهات أبناءنا وبناتنا على برنا. كان... من هنا نبدأ من هنا نبدأ, من هنا, نبدأ. من هنا نعلم صحيح. من هنا نعلم. <تصفيق> عليه رحمة الله. وبرم بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. لأن في أولاد في جبروت لا لا أكل هذا الطعام لا أنا أريد السيارة الفلانية أنا ع... في إيه جبارا عصية. وحدها تكفي لكن جبارا عصيا. الله رذب الله يبنا. السلام وسلام عليه نعم. من الله يعني نعم. يوم ولده ويوم يموت ويوم يبعث حيا هذه نعم. هي المواطن الثلاثة اذا يوم يموت نعم يوم يموت, يوم يموت يعني تفارق روحه وجسده عرف الناس نعم آه. يعني هو سا... ل... لما جاء السلام عند الموت لانه مات شهيده وهذا السلام لان الشهيد لا تكون طريقه موته نعم نفض الشهيد فجر في في, في قنبله نعم. او في طائره حربيه او في دب او, أو, أو الى اخره يشعر وروحه روحه تفارقه كانه وخذ ابره كان واخذ عين الدم فقط فقط ايا كانت صوره ال... اداه فارقه الحياه سبحان الله هذه من... من رحمه الباب الشهيد هذه توطئة للدخول الى قصة اذكر في الكتاب مريم اذكر الامر محمد. محمد. محمد محمد لان العرب كانوا القصص يسمعوها من هنا وهنا فالله يريد ان يقص عليهم قصص الحق واذكر في الكتاب مريم اذ نبتت من اهلها مكانا شرقيا ليش شرقيا لانه كانوا جهة شروق الشمس يعني وبعدين شرقيا توحي بك بشروق شمس عيسى. على بني إسرائيل المتعبين المتعبين. نعم. إذا يعني سيدة مريم كانت في عصر سيدنا زكريا ما هو ما هو. ولما دخل عليها ذكريا. نرجع للعمران. ما هي. في نوم صلاة قربة. سيدنا زكريا زوج خالة سيدة مريم. زوج خالة سيدة مريم. ذاتي ولما صعدت إلى السماء السادة وجدت ابن الخ ابن عيسى ويحيى رسول فرحلة المعراج عيسى والمراة خالة. أو لا نعم نعم. و نعم يا الله, يا عبد عبد عبد الله عبد عبد سبحان الله إن الله, الله. <تصفيق> نرجع عيال في العمران في الاصطفاء إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم ذريتهم بعضها من بعض والله سميع عليم اذ قالت امراه عمران لأم مريم رب إني وهبت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم لأم السيدة مريم يا رب اللي في بطني ده لما ينزل كانت على دين من على دين سيدنا موسى موسى من, آه من, ال من ال الذين أسلموا ايوه وظلوا على هذا الخط لأن الله صفاهم. لا نعم. رب اللي في بطن هذا الذكر اللي جيدة هيقدم في المسجد الأقصى يقنش ويرش ماء ويناصب كانت من المسؤولات عن المسجد ما هم العائلات دي كلها يعني عائلات الدين وعائلات الدعوه يعني, يعني هم مش هم لا لازم امال مصطفين يعني مصطفين يعني ان اردت ان تعرف عند الله مقامت فارض فيما قام هذا صح ولا ده صح هي كده صح فرب ف... إني نذرت لك ما في بطن محررا خالص فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها اونسه والله أعلم بما وضعت وفي قراء وبما وضعت وليس ذكروا كالأنس كالأنس صار حقيقة أو في خدمة المسجد يعني صار حقيقة التركيب صحيح التشريح صحيح صحيح يعني ما حد مني يقدر يحمل ربع ساعة بلاش يحمل الطفل سعرك ممكن مثلاً صبر صح هذا صح الله. سبحان الله سبحانه وتعالى من كرمه أن, أن أن أن ه هذه أو هذه العائلات في خدمة هذا الخير فلما جاءت أنثى طب دعوات جميلة والله ربي إني وضعتها أنثى, أنثى والله أعلم بما وضعت وليس أذكروا وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيل دعوات جميلة والله دعوات جميلة ما من مولود يولد إلا ولمسه الشيطان إلا مريم وابنها عيسى هكذا قال النبي في الحديث الصحيح أبدا أبدا أبدا لكن يعني هذه الدعوات ساعة الولادة دعوات مباشرة صحيح لما يعني يولد الآن لنا مولودنا قل يعني نريده لاعب كرة قدم نريده ممثل عظيم نريده نجم ما شاء الله كده يعني هو مطرب لم... هو لم... نريده فنان هو الأب يابنا يا لما يبقى يأخيب يعني هيخلف إياه <تصفيق> <تصفيق> يعني بس الشار وقا... يخلفنا الشار ونص <تصفيق> بخلفنا صار عندنا المال في شوفه والمال في حرام نس هذا السلام كذهبه من العالي انا عللها الدعوه لكل لكل بيوله ان يدعو الله سبحانه وتعالى طبعًا بالخير طبعا طبعا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما يقول يا ربي وهبنا لي ان جاهد في سبيلك وان وعدك كلمتك كما العلماء فضلاء ذهب اباؤهم إلى مجالس علم من فوجدوا عادا يتكلم في وجالس مبهور بالعالم وان شاء الله ولدي هكذا هذه الهمم العاليه صحيح وانا قلت لك هناك فرق بين همته رغيف ومن همته مصر أمة صح وكلاهما وكلا همه صح, صح همه مدنية وهمه وهم وهم عالية أو همه عالية سبحانه الله سبحانه الله ف اتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنة لم يشتقبلها بس, بس، ده لا سبحانه الله مات أبوها بعد مولدة ما عمراء مات عمراء فجنبان إسرائيل عندهم الكبار الكبار القوم يعملوا ايه في اليتيم لا بد لهم من كفيل يرعاه وينفق عليه واليتيم الذي مات ابوه واللطيم ماتت واللطيم اليتيم الذي ابوه وامه على قد الحياة ولكن ما اخذ بيدي الى طريق الخير لما تلاقي بنت تتلوع على المسرح كده تقول ابوها وامها هذه يتيمة اللطيمة ما لو عرفنا أن أبا والذي يذهب بيها للمنى ما هو ما, هو ما في ألف من هذا يا جملا سبحان الله ما في ألف من هذا يا جملا إذا إذا جازت ال على الألف يا جملا لا جوزك جوزه جوزوه جوزوه بالضرورة <تصفيق> <تصفيق> الظر مستعان فاا لما مات كان من يكفون اليتيم كان يتسابق صالح وبني إسرائيل زينك في الأرياف زمان يا جملا من اللي يحوز شرف أن يأخذ اليتيم ويمسح على راس اليتيم ونأخذ اليتيم على إن أكرم البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم إليه حديث حديث وأسرع البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء إليه وإذا بكى يتيم قال الله عز وجل من أبكر يتيما الذي غيبت أباه في الطراف وشذق من عمل إفتي أن من أسكت يتيم وأرضاه رضيت عنه أدخلته الجنة بين قطعه وحلقه الجنه اذا امراه تريد ان تسبق من انتى امه الله تقول انا امراه مات زوجها وترك اليتامى فقعدت على اثر بيته رسول بيدها وتدخل انا وكافر بي في الجنه هاتان وتسو بين او ضم بين شبابته ووسطه صلى الله عليه وسلم مره سميه الحديث والرسول يقاقع باب الجنه, الجنة اذا بامراه تريد ان تسبقه نعم يقول من انتى امه الله قل انا امراه مات زوجها وترك لها يتامى فرب قعدتوا فربيتهم فيدخل تدخل مع الرسول قدم من بقدم سبحان الله وإذا مسح العبد المسلم على شعر اليتيم قصية بكل شعارات من شعر اليتيم حسنة وفاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدمه كل هذا اليتيم اليتيم هذا لماذا اليتيم لأن شوف أفضل شيء أن تعين المحروم ال اليتيم وإن كان من يردير فأحتاج إلى حنان أب الهدف راح ننق سبحان الله إيه يقول, يقول لك إيه؟ نحن كالأيتام على مائدته الله اه ترجى رايح مع أبوه المهم في المسجد اهلا يا حماية مرحبا يا ما شاء الله كله لو الاب مات ودخل هذا المسجد يا ابني في الصف سبحان الله قلب قاسي لا يراعي اليتيم الله سلم يا رب ف... مات ابوها مات ابوها عايزين ان عند البحر الميت ويلقون اقلامه او اخذها اخذها فرن قطعه خشبيه مكتوب عليها هذا اللكريه هذا يوسف هذا يعقوب هذا فلان هذا فلان فليصل فاللي تصل ان القرعه او السهم بتاعه او القطعة الخشب اللي هذه الاقلام تمرت اقلام تصل الشطر اولا سبحان الله وما كنت لديهم يلقون اقلامه ايهم يدخلوا مريم وما كنت لديهم يقتسموا يعني انت يا محمد ما درست التاريخ لا انت ولا قومك لكن قصصنا عليك الحق فكفلها كفلها ز أول ما وصل ال الشاطئ وصل فرع طمن زكريا زكري. فكفلها زكريا زوجه وخالة زوج وخالة خلاص أوعم تمام فونبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا البتول انقطعت العبادة خلاص لما سميت بتول بتول لأنها طاهرة عصيفة متبتلة عابدة باتول من التبتل من التعبده انقطاع للعباده واحد منقطع للعباده واحد سبحان الله احنا في الاسلام ما عندنا رهبنة لا رهبانيه في الاسلام كان وقتها هي كان وقت رهبانيه ابتدعوها ما اتفقنا عليها ما عليهم. سبحان الله يعني ما ارعب لا رهبانيه اصلا سبحان الله والذكر الرسول ينهى ال الشباب عن عدم الزواج ويامرهم بالزواج صحيح الزواج سنتي فمن راغب عن سنتي. ولكن يا عكاف متزوج الأن؟ قال لا يا رسول الله. قال لما قال خدث ذات اليد يا رسول الله. قال لا ينف الزواج إلا فاجر أو فاسق أو منافق. لا لا ينف الزواج إلا فاجر أو فاسق أو, أو, أو منافق. هذا يقول لا. الله. يودي من غير زوجة. طالما عنده يستطيع. من يستطيع سبحان الله ليكن كالفراشة هذه لا فراشة ده, ده, ده فراشة الغنب بعد ذلك لأن, لأن سبحان الله العظيم ابن مسعود ماتت زوجه الغهر ده كفنوها وصلوا, وصلوا عليها هو رجع جال زوجوني الناس هتفض موقف ابن مسعود ابن النساء لكن انا متكلم على تاريخ الامة هذا هو الصواب قال قال ابن مسعود قال أخشى أن أموت الليلة فأموت عزبا وقال حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم شراركم عزابكم لأن القى الله بكل ذنب خير لي من أن القى الله عزبا الله أكبر ليه ليه محمد لذلك لما الشاب يتزوج يعصم نفسه في ثلثة دينة فالشيطان بدل ما يلعب في الملعب كله يلعب في ثلثة الملعب صح. صح ومن تزوج فقد أخذ نصف دينة فليلتقب بها في النصف الاخر تزوج نصف الدين فعلا. بس الدين إذا اتقى رب العباد اما يعني أما يكون مبالغ عليه سواء شاء الله في والشيطان يلعب في ملعب الزواج ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس مشاهدينا الكرام ناس ناس كونوا معنا سيدنا الكرام ومستمعين الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع المرحب ضيفينا الكريم دالي سامي الكبير فضلتنا الشيخ رسالة الدكتور أومر عبد الكافي محمد بفضل عمد بحضرتكم مرة ثانية معنا الزواج مهم إذن بالإسلام إذا أقيم على شرع الله سبحانه وتعالى الزواج يكون فرضا ويكون واجبا ويكون مباحا ويكون مكروها ويكون حراما الزواج كل هذا الزواج متى يكون فرضا؟ فرضا إذا أيقن أحد الطرفين قبل ما يتزوج وقع في الحرام يكون فرضا واجب إذا شك أو ظن أن يقع في الحرام مباح إذا استوى عنده الزواج أو عدم الزواج. يصير مكروها إذا ظن أنه يظلم الطرف الآخر ويصير حراما إذا أيقن أنه يظلم الطرف الآخر فيكون الزواج وبال عليه سلم يا رب آه يعني ده بس حكم على. على حشيش <تصفيق> على حشيش على <تصفيق> حشيش البنط هذه مزيدا منقح <تصفيق> الله وربه رب عليك وكفلها ف... زكريا كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد <تصفيق> كانت ده حياتهم ده. محراب آه هي حياتها هي رفهنية تدعوها هم كده انقطع عنها الله قال هذه بقاياهم في الصلاة لا إله إلا الله سيد الرسول بقاياهم في الصلاة ما قاعدين سيد عمر قول للرجل هو رايح الشام الدنيا هو سيدنا عمر هو امات الجسد وشعر من الجسد ده نجس وحياتنا افكار من بعد سبحان شيء خارج حدود الفكر او الطبيعه الربانيه التي خلقها لك شو تستمع عظمتي يوافق بين هذا وبين بين الروح والعقل بين الروح والعاطفه بين الروح والجسد بين الماده والروح سبحان الله سيدنا عمر رايح ال... الشام فرايصوا معك كده فيها راه فدخل يشوف ايه اخبار راهب ان عمر كان كشاف يعني. قال له منذ, منذ كم سنة هنا قال له منذ أربعين سنة أشهج عمر بالبكاء قال له مرمونين قال سبحانه أضاعا دنياه وأخرة ما أنت عمليه يبدو ما يبدو كل من حرم زينة الله <ت competitions> أضاعا دنياه وآخرة قلت تتتا كيف أطاع دنياه أضاعا دنياه سنتع بها وأخرة لأنه على ضلاج فين الكتاب الذي تبتعبد به منك أضاعا منك الحرم صانم حاط صرصار فار صار فار ولا ورقوك أضاعا دنياه وأخرة سبحان الله. والاسلام ليس فيه هذا لا لا الإسلام لا, لا, لا, لا, لا يعني نعيش ونستمتع في في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى كل من حرمه زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات صحيح. من الرسل الله شوف عظمة سبحان الله يعني سبحانه كنوا واشربوا ولا تسرفوا سبحانه الله وتجد النبي صلى الله عليه وسلم كان اصيب وكان اجمل الوجه وكان اجمل ثياب وارقتها سبحانه وهكذا تغيث اتاك الله, الله ولا تنسى هذه الدنيا, الدنيا مشرحة من المراحل دي ما تهملها لماذا اكرر مرات لماذا نطلق نحن الدنيا وتزوجها غيرنا لا هي تزوج الدنيا بس تزوج حلال في إطار الشرع اذا السيده مريم كانت متبتله هذه هذه طبيعه عقيدتها ما في مولانا نحن نجد هؤلاء كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق هو كثير هو المتكفل بامرها فياخذ ياخذ لها اكل يجد يجد عندها فاكهه في الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف <تصفيق> ما كانش في صوامع ما فيش لا صوامع ولا ثلاجات ولا برادات لا لا لا ما فيش عجب عندها اشياء غريبه يا مريم ان لك هذا ومن اين هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعاء التجاره موجود يا رب سبحان الله وقلنا ان هنالك تقال للبعيد البعيد في هنا وفي هناك من هنالك صحيح. صحيح طب مع ان زكريا جنب المحراب هنا هنا هنا دعا زكريا رب لا هنالك لبعد الأمية داخل نفسه بعد تحقيق الأمية ما كان يتصور بعد المكان كان مستغرب ذهبته هناك هنالك هنالك دعا زكريا ربه ثم جاء الصبي طب يعني معذرة على هامش السيرة ايضا الم يعلم زكريا أن الله رازق لا هو هو هو, هو نبي لا لا لا بس دي خوارق عادات دي جزء مجموعة هي ليست بنبية فكيف يأتيها الطعام بهذا الشكل؟ آه؟, آه. أستاذة مريم أنت بنبية؟ بعض الأراء تقول لكن بعض الأراء تقول أنها كما أوحى لأم موسى أوحى سبحان الله وقدمها. أظن تريث لي ليست من أمية ليست من لكن ليست. يعني هي أم نبيين رسول. لا يعني. لكن, لا. لكن لكل فريق أراءه نحن طبعا لا لا على رأي أحد. لا. يعني إن كان حسنا فمن الله. وإن كان غير ذلك من الشيطان ومن النفس والله ورسوله منهما بريئا بس نحكم في القضية صحيح. صحيح أول ما هي انتبذت من أهلها مكانا شرقية انتبذت يعني ابتعدت ابتعدت ابتعدت عنهم أخذت مكان بعيد عن سبحان الله فاتخذت من دونهم حجابا لماذا ابتعدت عن قومها يعيش تعبد ربها تترهب آه. يا ربناك سبحان الله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وهذا قول بعض القائلين أنها نبي من النبي لأنه, لأنه سيدنا سيدنا جبريل وك وكونها تنتبذ من أهلها مكانا سطيا نابع من وحي أم من تلقين لا لا وأنت القائل رحبا الذي ذ أو التبتل الذي في داخله للقلاعه لذا تجد عندك في البيت بنت متمردة عايزة مش عارف تصرع شعرها وتعمل مش عارف ايه وتشبه بعمتها وخلاتها او زميلاتها مش عارف تحط بتاع اش ما ما ما الحداد يعني سبحان الله خذ بنت, بنت هادئة ومهذبة عندها حياة وناضجة وعاقدة وسبحان الله العظيم صدق فدين ملكة. ملكة سبحان الله كان ورد كان كم سنة سيدنا مريم سيد مريم أنا بلغت بلغت بلغت بس بلوغ الوعيد الأول غير بلوغنا غير بلوغ الأولين الآن كيف يعني يعني جدتي وجدتك تزوجوا عندهم 12, 12 عام و13 عام الثالثة عشر سنة البنت في الصف السادس من الهرمونات بعد إما أنها تكتن قرض ولا فيها علامات لل ما فيش خالص كائن حي دب على إيه على عصا سبحان الله فلما سبحان الله فلما نقول إنه فلان تزوج فلانة وكانت عندها عشر سنوات غطنا عشر عاما قلت مراد بقانون أنا, أنا يبيح لما كانت بلغت في مرحلة الزواج. ماذا مبالغت خلاص. أنا ببالغ نبلغ. وبالتالي يعني لا ينبغي أن نحكم على مقاييس الزواج. أنا لا, لا, لا, لا لا لا. على لا أي حكم الأحكام التاريخ اذهب إلى قطعة التاريخ في زمن التاريخ في مكان التاريخ بطبيعة الظروف التي راح تحكم. هذا هو السبب. مابن مابنتقولي أنا في سنة 2007 وسبعة أحكم على سنة ما قبل ألفين أنا الكلام نعم طيب يعني ربما يكون منطقي أن نقف عند هذه النقطة. وانا بتكلم من التقاعد منطقه منطقه منطق منطق يعني سي منطقه في منطق الدوله <تصفيق> بارك الله فيكم ونطلب دعاء من فضلاتكم نسخه بهذه الحلقه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم يا ربنا اجعل جمعنا جمع المرحوم آمين. وتبرقنا من بعده تفرق المعصوم آمين. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروم آمين. اللهم فك الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اخبه حوائجنا وحوائج المحتاجين آمين. ارحم امواتنا واموات المسلمين آمين. لا تدلنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته آمين. ولا مريضا الا شفيت ولا عصيرا الا سرت ولا كربا الا اذهبتك ولا هم إلا فرجته، ولا دين إلا قضيتك ولا ظالم إلا هديتك ولا طالبا إلا نجحتك ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا نقيا صرح إلا قضيتها ونصحتها يا رب العالمين. هيئ لبناتنا أزواج صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات. وترض عنهم سيطين الإنس والجن. أكرمنا ولا تهيننا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم مطرد عن بلاد المسلمين كل محتلنا ومستني يا رب العالمين. واعد لنا المسجد الأقصى واجعل قلوب إخواننا وأبناء في فلسطين على قلب رجل واحد وانصرهم يا رب العالمين واكرمهم يا اكرم الاكرمين اللهم ارقع دماء اسوانا في العراق واعد الى العراق عراقهم يا رب العالمين وانصر المستضعفين في كل مكان وارنا وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تكفينا شفاعه محمد صلى الله عليه سيدنا محمد شكرًا لفضيلاتكم على هذا اللقاء ونلتقيكم في الحلقة القادمة. ما شاء الله وبركاته. شاهدنا الكرام متابعينا الأعزاء إلى هنا أتى وياكم إلى نهاية هذه الحلقة في صفوت الصفواء أشكر حضرةكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم دال إسلامي الكبير فضيلته شاهدوا الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى أضمن لقاء جديد نستودعكم الله شكرا لكم ومرحباً عليكم برحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى االله خير اما أم يشركون